طبنا لكم. المسألة الخامسة اتفق العلماء على أن المرأة المالكة لأمر نفسها إذا وهبت صداقها لزوجها نفذ ذلك عليها ولا رجوع لها فيه إلا أن شريحا رأى الرجوع لها فيه واحتج بقوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا وإذا كانت طالبة له لم تطب به نفسا قال ابن العربي وهذا باطل لأنها قد طابت وقد أكل فلا كلام لها إذ ليس المراد صورة أكل وإنما هو كناية عن الإحلال والاستحلال وهذا بين المسألة السادسه فإن شرطت عليه عند عقد النكاح ألا يتزوج عليها وحطت عنه لذلك شيئا من صداقها ثم تزوج عليها فلا شيء لها عليه في رواية ابن القاسم لأنها شرطت عليه ما لا يجوز شرطه كما اشترت أهل بريرة أن تعتقها عائشة والولاء لبائعها فصحح النبي صلى الله عليه وسلم العقد وأبطل الشرط كذلك هاهنا يصح إسقاط بعض الصداق عنه وتبطل الزيجه وقال ابن عبد الحكم إن كان بقي من صداقها مثل صداق مثلها أو أكثر لم ترجع عليه بشيء وإن كانت وضعت عنه شيئا من صداقها فتزوج عليها رجعت عليه بتمام صداق مثلها لأنه شرط على نفسه شرطا وأخذ عنه عوضا كان لها واجبا أخذه منه فوجب عليه الوفاء لقوله عليه الصلاة والسلام المؤمنون عند شروطهم المسألة السابعة وفي هذه الآية دليل على أن العدق لا يكون صداقا لأنه ليس بمال إذ لا يمكن للمرأة هبته ولا للزوج أكله وبه قال مالك وأبو حنيفة وزفر ومحمد والشافعي وقال أحمد بن حنبل وإصحاق ويعقوب يكون صداقا ولا مهر لها غير العتق على حديث صفية رواه الأئمة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها وجعل عتقها صداقها وروي عن أنس أنه فعل وهو راوي حديث صفية وأجاب الأولون بأن قالوا لا حجة في حديث صفية لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مخصوصا في النكاح بأن يتزوج بغير صداق وقد أراد زينب فحرمت على زيد فدخل عليها بغير ولي ولا صداق فلا ينبغي الاستدلال بمثل هذا والله أعلم المسألة السامنة قوله تعالى نفسا قيل هو منصوب على البيان ولا يجيز سيباوي وكذلك الكوفيون أن يتقدم ما كان منصوبا على البيان وأجاز هذا المازني وأبو العباس المبرد إذا كان العامل فعلا وأنشد وما كان نفسا بالفراق تطيب وفي التنزيل في سورة القمر خشعا ابصارهم أبصارهم يخرجون وقال أصحاب سيباوي إن نفسا منصوبة بإضمار فعل. تقديره أعني نفسا وليست منصوبة على التمييز واتفق الجميع على أنه لا يجوز تقديم المميز إذا كان العامل غير منصرف كعشرين درهما. المسألة التاسعة قوله تعالى فاكلوه ليس المقصود صورة الأكل وإنما المراد به الاستباحة بأي طريق كان وهو المعني بقوله في الآية التي بعدها إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما وليس المراد نفس الأكل إلا أن الأكل لما كان أوفى أنواع التمتع بالمال عبر عن التصرفات بالأكل ونظيره قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع يعلم أن صورة البيع غير مقصودة وإنما المقصود ما يشغله عن ذكر الله تعالى مثل النكاح وغيره ولكن ذكر البيع لأنه أهم ما يشتغل به عن ذكر الله تعالى المسألة العاشرة قوله تعالى هنيئا مريئا أي اكلا هنيئا بطيب الأنفس يقال هنأه الطعام والشراب يهنأه وقيل هنيئا لا اسم فيه ومريئة لا داء فيه قال كثير هنيئا مريئا غير داء مخامر لعزة من أعراضنا ما استحلته ودخل رجل على علقمة وهو يأكل شيئا وهبتهم امرأة من مهرها فقال له كل من الهنيئ المريء. وقيل الهنيئ الطيب المساغ الذي لا ينغصه شيء والمريء المحمود العاقبة التام الهضم الذي لا يضر ولا يؤذي يقول لا تخافون في الدنيا به مطالبة ولا في الآخرة تبعه يدل عليه ما روى عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن هذه الآية فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا فقال إذا جاءت لزوجها بالعطية طائعة غير مكره لا يقضي به عليكم سلطان ولا يؤاخذكم الله تعالى به في الآخرة وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال إذا اشتكر أحدكم شيئا فليسأل امرأته درهما من صداقها ثم ليشتري به عسلا فليشربه بماء السماء فيجمع الله عز وجل له الهنيئ والمريء والماء المبارك والله أعلم سبحان الله والحمد لله والله أكبر والآن ننتقل إلى الآية التالية وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولا تؤت السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا صدق الله العظيم وفيه عشر مسائل الأولى لما أمر الله تعالى بدفع أموال اليتامى إليهم في قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم وأمر بإصال الصدقات إلى الزوجات بين أن السفيه وغير البالغ لا يجوز دفع ماله اليه فدلت الآية على ثبوت الوصي والولي والكفيل للأيتام وأجمع أهل العلم على أن الوصية إلى المسلم الحر الثقة العدل جائزة واختلفوا في الوصية إلى المرأة الحرة فقال عوام أهل العلم الوصية لها جائزة واحتج أحمد بأن عمر رضي الله تعالى عنه أوصى إلى حفصة وروي عن عطاء ابن أبي رباح انه قال في رجل اوصى الى امراته لا تكون المراه وصيا فان فعل حولت الى رجل من قومه واختلفوا في الوصيه الى العبد فمنعه الشافعي وابو ثور ومحمد ويعقوب واجازه مالك والاوزاعي وابن عبد الحكم وهو قول النخاعي اذا اوصى الى عبده المساله الثانيه قوله تعالى السفهاء اختلف العلماء في هؤلاء السفهاء من هم فروى سالم الافطس عن سعيد بن جبير قال هم اليتامى لا تؤتوهم أموالكم قال النحاس وهذا من أحسن ما قيل في الآية وروى إسماعيل بن أبي خالد عن أبي مالك قال هم الأولاد الصغار لا تعطوهم أموالكم فيفسدوها وتبقوا بلا شيء وروى سفيان عن حميد الأعرج عن مجاهد قال هم النساء قال النحاس وغيره وهذا القول لا يصح إنما تقول العرب في النساء سفائه أو سفيهات لأنه الأكثر في جمع فعيله سبحان الله الحمد لله لا إله الله والله أكبر